لقد منا ل ل ه على المؤمنين إ ذ بعث فيهم رسولا من أ ن ف س ه م رسولا من أ ن ف س ه م يتلو عليهم آ ي ا ت ه ويزكيهم ويعلمهم, ويعلمهم الكتاب و ا ل ح ك م ة و إ ن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أ و ل م ا أ ص ا ب م ص س و ع ه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م أن إن الله على كل موسوعه ا أصابكم ي م الجمعان التقى فبإذن ل ل ا ل م م ؤ ن ي ن وليعلم ا ل ذ ي ن نافقوا ق و ي ل لهم تعالوا قاتلوا في س ب ي للعلوم ا ل ه أو د ف و ا ا ق ا لو ل ن ع ق ت ا ل ا ل ا ت ب ع ن م ي م ل ل ك ف ر ي و م منهم ئ ذ أقرب ل ل يقولون إ ي م ا ا ن و ب أ ف ه ه م م ا ل ي في س قلوبهم والله أعلم بما ي ك ت م و ن الذين ن قالوا ا ل و إ خ ه محمد وقعدوا لو و ع ا أ ط ا قتلوا قل ف ر ؤ و ا عن أنفسكم ا ل م و ت إ ن كنتم ص ا ب ل س ن لا ت ح س ب ن ا ل ذ ي ن ق ت ل و ا في س ب ي للعلوم ا ا ل ا س ل ا م ي ر ز ق و ن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 يستبشرون ب ن ع م ة من الله و ف ض ل و أ ن ا ل ل ه ل ا يطيع أجر ا ل م م ؤ ن ي ن ا ل ذ ي ن ا ا س ت ج ب و ا ل ل ل ه و ا ر س و ل ب ع د ما أصابهم ا ل ق ر ح ح للذين ن أ س و ا م ن ه م و ا ت ق و ا ا أجر عظيم ل ذ ي ن ق ا ل ل ه م ا ل الناس ن إن ا س قد ج م ع و شركه م ف ز الهدى د ه م إيمانا ا و ق و ا ح س شركه و دعويه م ا ل ك ل فانقلبوا ل ل بنعمة من غير ربحيه م سوء ذات ب ع و ا مضمون اجتماعي ل ل ل فضل ه ذو ظ م إنما ل موسوعه ا ل ن ا ف ل ا س ي للعلوم ا إن ك ن ت م م م ؤ ن ي ه موسوعه النابلسي ل ل ع ل ل ه م ح ظ ا في ا ل آ خ ر ة و ل ه م ع ذ ا ب ع ظ ي م انما ر ا الكفر ل ب إ ي م لن يضر الله ل يضر شيئا ه و ع ذ ب ب أليم ولا ي ح س نملي الذين كفروا أن ا ن م لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا إ ث م ا ولهم عذاب مهين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 وإن ت ؤ م ن و ا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا فلكم عظيم أجر ي ح س ب ب ن الذين ل ي خ و ن بما ت ا ه م النابلسي ل ه م فضله هو خ ي ر لهم بل هو شر لهم شر ط و و ق ن ما ب خ ل و يوم ا ا به ل ق ي ا م ة و ل ل ه م ي ر ا ث ا ل س م ا و و ا ت ا ل أ ر ض و ا ل ل ه ب م ا تعلم ملون خبير